الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين وأشهد أن إلهي من الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمت لي من كثير أما بعد هذا استئناف للدروس بعد توقفها وإن شاء الله تعالى يوم سبت سيكون معنا فضل الشيخ العوضي في الفرائض من كتاب عمدة الفقه الفرائض من كتاب عمدة الفقه ويوم الاحد بيكون معانا ابو الشيخ خالد في التدويث ويوم الاثنين يكون مع بعض ان شاء الله في اكمال كلام اهل العلم نقل كلام اهل العلم على كل ما وصول كنا تقريبا وصلنا الى البيت رقم 30. انتهينا إلى إن قول المصنف رحمه الله تعالى الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهين العلي كنا انتهينا سويا من نقل كلام بعض أهل العلم على اسم الله الصمد ثم اليوم إن شاء الله تعالى نكمل نقل كلامهم رحمه الله على اسم الله على معنى اسم الله البر البر المهيمن العلي ويوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى بيكون معنا فضيله الشيخ ثاني في كتاب الادب المفرد الامام البخاري شرح الادب المفرد للامام البخاري يوم الاربعاء ان شاء الله تعالى هنكون في شرح مقدمه ابن زي تفسير علوم القران التفسير ابن رحمه الله كتاب التفسير مطلوع مشهور في مقدمته اودع بعض الفوائد المتعلقة في علوم القرآن وغريب القرآن ولذلك إن شاء الله تعالى يكون مجلس الأربعاء في علوم القرآن وغريب علوم القرآن من مقدمة ابن جزي والغريب الظاهر إن شاء الله يكون من كتاب السجتاني إن شاء الله تعالى بعض الأشياء السبت والاثنين والأربعاء ستكون قراءة لكتب مختارة قراءة في كتب مختارة الكتاب الأول إن شاء الله تعالى هيكون كتاب أخلاق العلماء للأجري أخلاق العلماء للأجري أي يكون الكتاب إن شاء الله وتعالى ينتهي في ثلاثة لالف ربما تزيد قليلا يقرأ قراءة سر إن تفتر شيء من التعليقات تكون تعليقات ان شاء الله خفيفة الكتاب الثاني يعني ممكن الكتاب هذا ينتهي في أسبوع ننتهي من قراءته الثاني والثبت والأرض على بعض الأشياء هتكون إن شاء الله مدة القراءة حصة دراسية حصة دراسية 45 دقيقة فقط بعد خلاط الأشياء نقرأ فيها ما تيسر إن شاء الله تعالى سنبدأ الليلة فيه وإن شاء الله تعالى يمكن مع الأربعاء ينجز نصفه أو ثلثيه مع التب القادم ننتهي من منه إن شاء الله تعالى ان بقي شيء نكمله الإثنين الكتاب التالي بعد أخلاف العلماء إن شاء الله كتاب صفة الغرباء الغرباء للأجري أيضا تعرفون الأجري مشهور صاحب كتاب الشريعة وهو من المحدثين له أسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن حسين فكتاب الثامن أقرأه كتاب, كتاب صفة الغرباء له أيضا رحمه الله وأنت إذا أردت أن تقترح كتابا نافعا يمكن أن يقرأ بعد الأشياء في مجلسين في مجلس واحد في ثلاث مجالك على الأكثر في أسبوعين يعني ستة مجاله لا يمكن أن تخبر أخوك الشيخ عماد بعنوان الكتاب إن شاء الله تعالى أخوك عمل الصد ونرتب طريقة إن شاء الله مجدولة بقراءة هذه الكتب حول الله وقوته هذا الطريقة العامة التي نسل عليها إن شاء الله تعالى في الفترة المقبلة <تصفيق> نأتي إلى إكمال الكلام على سلم الوصول قال رحمه الله تعالى الأحد الفرد القدير الأزل الصمد البر المهيمين العلي البر اسم الله البر ورد في القرآن أم لا من يذكر الآية إنا كنا البر إننا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم لا سأل الله بأن شمالنا ببره ورحمته الدنيا والآخرة حاولوا خلوها على الصال خلو الرسالة على الصال يعني بعض الأجهزة تكون فيها التمريه للرسالة لا تجد شيئا لك عنه لا لك إلا مثل هذه الأشياء خلها على الصار إن شاء الله تعال البر عندما تقرأ قول الله تعالى إن الأبرار الأبرار من الناس الأبرار من الناس إن الأبرار التي نعيهم من الأبرار ما معنى الأبرار في الخلق نمدحون في القرآن المريح كذلك إن الأبرار ففي نعيب قال العلماء الأبرار من, الخلق الأبرار من الخلق هم كثير العمل الصالح الأبرار من الخلق منهم هم كثيره العمل الصالح فالموحف المكفر من العمل الصالح يقال بار أو بر والجمع أبراغ وأيضا تعرفون من واجبات الدين على الولد لوالديه البر فمن الولد البار البار من هو الولد الذي يوصف بالبر قال العلماء الولد البار بوالديه هو الرفيق بهما هو الرفيق بهما المتحري لمحابهما يتحرى فعل ما يحبونه ويكون رفيقا بهما الرفيق بهما المتحري لمحابهما المتوق لماكارههما يتوقع ما يكرهونه لا يفعل من ويحرص على تحصيل ما يحبونه وهو في ذلك كله رفيق بهم بذلك هذا الاسم بهم حق ومعنى هذا الاسم في حق الله عز وجل أن البر من معانيه اللطيف بعباده, اللطيف بعباده ومن معانيه من معانيه من البر ذو الفضل والعطاء والإحسان ذو الفضل والعطاء والإحسان وهذا يتضمن صفاته عز وجل بالجود تضمن صفاته بالجود صاحب الفضل والعطاء والإحسان هو الجواد اذا البر من صفات الاحسان كان الرحيم والودود كان الرحيم والودود من صفات الاحسان وفي لسان العرب البر الصادق وفي القرآن الحمد لله الذي صدقنا وعده فصدق الله عز وجل وعده وعباده من معاني اسمه البر من معاني اسمه البر والبر ايضا من في في باب اسماء الله وصفاته هو كثير الاحسان وكثير الخيرات فكثرة الخيرات والاحسان هذا مما يدخل في معنى اسم البر وفي الحديث إن من عباد الله من لو اقتنع على الله لا بره يعني إيه لأبره؟ طيب ماشي لأبره هذا من معانيه من الله البر أن يبر عز وجل قسم بعض عباده لأن معانيه اسم إيه البره قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان صبرت عن البر الذي هو وصفه فالبر حينئذ نوعان وصف وفعل وفعل فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان فلما كان وفه البر كان أيضا فعله البر عز وجل وهذا لسه له آثار له آثار في الخلق وبالجمله وبالجمله كل نعمة ظاهرة أو باطنه كل نعمه ظاهره او باطنه لجميع الخلائق فهي من آثار هذا الذكر كل نعمة ظاهرة أو باطنه بجميع الخلائق هي من آثار هذا الذكر ومنما نقله صاحب كتاب النهج الاثناء في شرح اثناء النهج الحسناء نقل كلاما نافعا مما نقله قال من بره سبحانه بعباده إمهاله للمسيء منهم وإعطاؤه الفرصة بعد الفرصة للتوبة مع قدرته على المعاجلة العقوبة قال ابن القيم رحمه الله تعالى في صرحه للطائف أسرار السوبة قال ومنها أن يعرف يعني العبد بروا سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعطية مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه قال وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر وسبحان الله يعني الله عز وجل يوصل, يوصل بره للعاصي حال المعصية بستره فيوصل هذا البر فيستره يستر العاصي هذا من بره وقت معصيته وهو يعطي الله عز وجل والله عز وجل غني عنه والعبد الفقير وفي حال معصية ومع ذلك الله عز وجل يوصل بره إليه في هذه الحالة هذا من واسع فضله ورحمته عز وجل ومما نقله وهو مهم فأوفي نفسه ويخواني بأن يتأملوا جيدا قال الله جل شأنه بر يحب البر ويأمر به ويحب من يتخلق به من عباده الأبرار الله عز وجل يحب منك أن تتخلق ببر أأنت تحب أن تنال البر من الله لن تنال البر حتى تنفق مما تحب لن تنال البر حتى تريد بر الله هذه آية لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون قال ابن جرير رحمه الله لن تدركوا أيها المؤمنون البر وهو البر من الله الذي يطبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه ذلك تفضله عليهم بإدخالهم جنته وصرف عذابه عنهم ولذلك قال كثير من أهل التأويل البر الجنة لأن بر الرب بعبده في الآخرة وإكرامه إياه يدخله الجنه لن تنالوا البر لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم ومما تهون من اموالكم طيب انت إذا فعلت البر جوزيت بالبر ما البر الذي افعله ما البر الذي افعله من اجمع الايات فالتي ذكرت أعمال البر قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله أنت لأن تريد البر اسمع ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة المساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقام وعقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فذكر الله عز وجل أخلاقا يتخلقون بها معه وأخلاقاً يتخلقون بها مع الناس وأخلاقاً يتخلقون بها مع أنفسهم إذا تأملتها في أجمع آيات القلب يبقى إحنا لما بننقل كلام أهل العلم عن إبناء البر ننقله للناس خارج المسجد يعني أنا أخده أعلمه للناس المسجد ولا لنقله لنفسي نفسي نقله لنفسي سيد وأثنى تعالى وأثنى تعالى على ابني الخالة عيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام بذرهما فقال في وصف عيسى عليه الصلاة والسلام فضرم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فقال في وصف يحيى عليه الصلاة والسلام فضرم بوالديه لم يكن جبارا عصيا وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأخلاق الفاضلة الحسنة من البر فقال لما سئل عن البر والإذن قال البر شسن الخلق طب أنت تريد أن تنر الله تكون إيه؟ حسن الخلق مم. ومما يدخل في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى وهذا من أنفع صفات المؤمن وأحفنها يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الظلم قال الحر بن حجر رحمه الله تعالى البر اصله التوسع في فعل الخير ولذلك الأبرار هم كثير الأعمال الصالحة لا تنسى البر أصله التوسع في فعل الخير وهو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الخالق الدائم وعشان كده تجد العوام لما يكون في واحد يعمل شخريضا مضيق على نفسه في النفقة يقول له يا أخي بر نفسك يعني بر نفسك واسع على نفسك فالتوسع في فعل الخيري يعني مش مجرد خير الخير لا تسعر الخير الكثير من حيث الجنسة ومن حيث النوع يعني تكون أنواع كثيرة وأفراد كثيرة والبرج يهدي إلى وإن الأبرار الذي نعين الأبرار كثير الأعمال الصالحة اشياء مش كتاباني كثير من الاعمال الصالحه قال ابن الله تعالى لا تظن ان قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان لفي لا تظن انه مختص بيوم المعاد ترى انا احيانا اتصرف في العباده يعني لا تظن ان قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي مختص بيوم المعاد بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة يعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة وأي لذة وأي نعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله عليه السلام سلامة قلبه فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب عليم الشاهد أن الأبرار في نعيم في الدور الثلاث الدنيا وهذا يظهر لك أهمية والاقتصاص بهذا الوصف العظيم أن تكون من الأبراض فالله يحب ذلك منك لأنه بر ويحب من عباده الدر وحسهم عليه قال رحمه الله تعالى البر المهيم لاحظوا الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيم طيب ما معنى اسم الله المهيم المهيم المهيم المسيطرة الرطيبة الظلم دي حتى معنى مشهور في العوامل شخص مهيمن مسيطر ويقول لك مهيمن على الوضوع مثل ايه مثلا يا شخص زي ايه مثلا في الخلق شخص مهيمن مسيطر على ايه مثلا مثل ايه مثلا ايه خلي رئيس المهرية مهيمن طيب او الزوج مثلا مهيمن على الزوج او على لكن سبحان الله نحن كانت هيمنة المخلوق تكون ناقفة هيمن على ابنك فيطر عليه تكون هيمنة كاملة ولا ناقفة ناقف. ناقف خليك هيمنة على ظاهره في الاربع وعشرين ساعات ترقبه للناس لكن باطنه هيمن عليه خلي مدير مصلحة فاكم هيمن عليه يبقى أنها يمنع على قدر إيه؟ الظاهر وأيضا تقول ناقصة لكن الباطل في وهذا اسم عظيم من أسمان الله عز وجل المهيم والعلماء لهم فيه كلام حسن فمما يدخل في معنى هذا الاسم العظيم الشهيد اننا الى كنا عليكم وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهدا اذ تفيضون في انما يدخل في معنى هذا مثل الرقيب الحافظ رقيب حفيظ ومما يدخل في معاني هذا المصدق الحمد لله صدقنا وعده مرعنا في البر وفي أسماء الله المؤمن المؤمن في أسماء الله عز يصدق عباده بقول ولسان مثال مثال الله عز وجل يصدق رسله سيخبر عن صدقهم فيما ينزل من كتب ويصدقهم بما يذرين على ايديهم من الايات والبراهين التي صنع عليها بسم المعجزات يصدقهم بالقول يصدقهم بالفعل وذكر بعض أهل العلم أن اسم المهيم إنما يوصف به من جمع تلك الاصطفات الاولى العلم باحوال المعلوم العلم باحوال الشيء الذي هو محل بحث العلم باحوال المعلوم الوصف الثاني القدره التامه على تحصيل مصالحه علمه هو ولديه قدرة تامة على تحصيل مصالحه ودف المكاري عنه الوصف الثالث دوام تحصيل تلك المصالح يبقى قدرة تامة على تحصيل المصالح وإيصال هذه المصالح ما الدوام في إيصالها والعلم التام بأحواله اذا تحقق اذا تحققت هذه الاوصاف في لا مهين وهذه الاوصاف لا تتحقق على وجه الكمال الا لمن لن الله هو العليم بكل شيء له القدرة التامه على تحصيل وتحقيق ما يصلح الاداث وانه القيوم فلا يقوم شيء الا به سبحانه ثم هو يوصل لا يمسع العباد في كل طرفة عيد نصله إليه سبحانه سجن المهيمن الشهيد المهيمن الرقيب والحافظ المهيمن المفضق عباده ورسله يعني زي ما السخسامة قال في لغة العوام المهيمن المسيطر أنت إذا استحضرت أن الله عز وجل مهيمن عليك هذا يستوجب أن تراقبه وأن تخشاه في شرك وجهرك وأيضا إذا استحضرت أن أنه الرقيب الحافظ الحفير فتسأله عز وجل ذلك ومن أثار هذا ان الله عز وجل المهيمن جعل كتابه مهيمنا جعل كتابه مهيمنا قال الله تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فالقرآن حكم على كل كتاب قبله وشاهد على كل كتاب قبله قال رحمه تعالى الأحد فرد القبير الأزل الصمد البر المهيمن وال اسم الله العلي والد على العلي الماع الع والد وقال رحمه الله تعالى العلم علو قهر وعلو الشاعر جل عن الأضباد والأعوال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كنفية ومع ذا مهيمين عليهم ومع ذا مطلع عليهم ولا إليهم ها؟ إليهم وبعلمه مهيمن عليهم ذكر الشيخ كم نوع من أنواع العلو في الأبيات كده ذكر كم نوع ها هم دكتور أحمد علو القد اللي قال علي علو الشأن وقبله علو القهر آه. علو القهر وعلو الشأن اللي هو علو القد وعلو الباب ذكر ثلاثة أنواع من العلو وعلى كل حال كل أنواع العلو ثابتة لله عز وجل علو الشأن علو القدر علو الصفات كلها إعرارات لمعنى واحد يعني علو قهر الحمد لله علو قهر علو الشأن علو الشأن تجد بعض العلم يقول علو القدر علو القدر علو الشأن بعضهم يقول علو الصفات يعني له من كل صفة أعلاها سبحانه له من كل صفة أعلاها من ذلك الأسماء الفرسنة والصفات له من كل صفة أعلاها علو وقرن وعلو والشان جل عن الأبباد والأعوان ولا الأنداد ها الأبباد ولا الأنداد ها طبعاً فيه الفرق بين الضب والمعاون جهيد المعاون في نوع التوافق كالوزير مثلاً يعين الملك والله عز وجل ليس له ظهير ليس له ظهير يعانوك الحامل احسن الله احسن الله ولا ضد له يناوئه ضد الند ليس العز وجل النبي أما من اتخذ لله ندا فقد اتخذه بالباطل وهو منه عن ذلك سواء كانت هذه المدية على تبيل الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الانهي مسألة العلوم من أهم المسائل في مسائل وقع فيها نزاع بين طائف الأمة من أشهرها مسألة العلوم ومسألة الكلام كلام الله عز وجل مسألة العلوم أخذت مساحة واسعة من البحث بين أهل السنة وغيرهم لكن أهل السنة لما نزعوا الخوارج في بدعاتهم او نزعوا الشيعة الأولين في بدعاتهم بل لما نزعوا القدرية أو المرجع في بدعهم كانوا يعلمون أن نزاعهم إياهم ليس كنزاع من نازع في العلو قال الشيخ للسام ثانية رحمه الله تعالى ولم يكن هذا يعني مسألة العلو عندهم من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها للساد بل ولا كان هذا عندهم عند الثلاث من جنس مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة كالخوارد والشيعة يعني الأولين والقدرية والمهجئة بل كان إنكار هذا إنكار النزاع في مسألة العلو عندهم أعظم من هذا كله وكلامهم في ذلك مشهور متواتل قال شيخ الإسلام ولهذا قال إمام الأيمة أبو باكر بن فزيمة قال ملقب بإمام الأيمة أبو باكر بن فزيمة فيما رواه عنه الحاكم قال من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه واجب أن يستتاب فإن تاب وإن ضربت عنفه ثم ألقي على مزلة لألا يتأذى بنتم ريحه أهل القبلة ولا أهل الذنة كان بعض العلماء لما يطبع كتاب جديد في التفسير او في شروح كتاب في التفسير او شروح الأحاديث يحب يعرف منهج المفسر أو الشارح يجيب آية الاستواء الرحمن على العرش يشوفوا فسرها ازاي ويجيب حديث الجارية أين الله قالت اتنى ويشوف فسره ازاي لأن هذه الميزان إذا فسر آيات السواء وحديث الجارية على طريقة أهل السنة اعلم إن شاء الله نهل باقي إن شاء الله على طريقه انت في نقلك للمشاهد الإسلام؟ أنا لا أذكر ماذا قلت لكن النزاع في بداع القدرية والخوارج والمرضئة أهل السنة يعلمون بل ينصون على أن النزاع مع الذي ينفي علو والذات طبعا كل المنتسبون للقبلة كل في الجملة في العموم يثبتون في النوعين الأولين علو والقهر علو الشأ لكن الانكر فين عندك الآن المنكر اللي علو الذات وعندك المرجئ النزاع مع هذا ليس كالنزاع مع فالنزاع مع المرجئ خاص من النزاع معه منكر العلو أقصد أن منكر العلو آآ بدعته أغلب ولذلك كما سمعت في كلام شخص الإسلام قال بل ولا كان هذا عندهم من جنس مسائل أهل الزدع المشهورين ثم ذكر الخوارج والشعب والقدري والمرجئ قال بل كان انكار هذا عندهم أعظم من هذا كله يعني كانوا مكرون على من ينفي العلو أعظم من انكارهم على المرجئ والقدر نقل الشيخ الإسلام كلامه في تلبيس الجهمية, الجهمية المجلد الثاني سفحة 41 و42 ولذلك هذه المسألة أخذت مساحة واسعة جدا في المباحثات بين طائف الأمة وأطال فيها الشارح صاحب معارض النقل أرجع إليه لكن في تنبيهات تتعلق وملاحظات تتعلق بهذه المساله مساله العلوم اول هذه الملاحظات انك ناقل البحث تجد في كتب السلف عبارات عند قرير هذه المسألة والرد على المخالف تجد عند السلف عبارات لم تكن موجودة في عهد الصحابة عبارات تعملها السلف هذه المسألة لم تكن موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنه من ذلك مثلا أكلمة بائن من خلقه هذا اللفظ ليس في القرآن والسنة ولا في عدد الصحابة كما ذكر العلماء لكن لما الجهمية عملهم الله بما يستحقون جاءوا بالمعتقد الفاشل الذي هو الحلول العام الحلول العام فجعلوا الرب في معتقدهم حالا في كل مكان هذا الحلول العام ولهم عبارات سورة في ذلك أن الله عز وجل وتعالى يقولون في كل مكان في ذاته يصدون هذا فكان لابد في السلف من بين الحق الحق الذي دلت عليه المطوص أن الله عز وجل على الأرش ثوى وأنه عز وجل بائن من خلفه فنطق السلف بالمعنى الحق الذي دلت عليه المطوص وإلا أن يكون موجودا في الأنفاظ الشرعية لكن هذا المعنى حقا وعبروا عنه بلفظ سليم قطعا لباطل هؤلاء الجهمية وأيضاً عبارة بذاته علو الذات الله عز على العرض بذاته أتوا بها أيضاً الحق في مقابل بدع الذهنيه الذين نفوا انه هو وفسروه الباطل وقريب من هذا قريب من هذا وسياتي ان شاء الله تعالى في مبحث القران في مبحث خلق القرآن قرآن مخلوق عندهم تعالى الله عن قولهم فلما قالوا القرآن كلام الله مخلوق قال الثالث القرآن كلام الله غير مخلوق كلمة غير مخلوق اللغة هذه ليست موجودة في المسوس لكن لما نطق الجهنية الباطل نطق أهل السنة بالحق الحق أنه غير مخلوق لكن متى بذلك لما كلم الجامعة بالباطل؟ إذن الثلف دائما يتكلمون بالحق لفظا ومعنا او بالحق معنا لكن بلفظ طريح وإلا نرد هذا اللفظ النصور مثل الثلاثة أمثلة التي تقدمت أبصنا قسموا ادلة العلوم أقسام كثيرة جدا وتحتها أنواع كثيرة جدا تزيد عن ال1000 والذي يكفيك أن تعتقد أن الله عز وجل له من كل له جميع الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالنصوص في القرآن والسنة كثيرة جدا لا تخفى عليك وراجعها في المعارف لكن أنقل لك الآن عبارات بعض السلف في هذا المقام حتى تكون على بينه فيما انت في فيما تعتقد وفيما تعبر عنه في هذا الأمر المهم ابو نصر سيفي رحمه الله تعالى قال في كتاب الاغانه وائمتنا وائمتنا كسفيان الثوري ومالك ومالك بن انس سفيان بن عيينه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة عبد الله بن مبارك وقضيل بن عيار وأحمد بن حمد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرض وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وقال عبد الله بن مبارك وسأله علي بن الحسد بن كيف لنا أن نعرف ربنا عز وجل فقال ابن المبارك على السماء السابعة على عرصه ولا نقول كما تقول الجمية أنه هاهنا على الأرض وإثنده إلى عبد النورك الصحيح وهي عند عبد الله بن أحمد السنة وإثنده الصحيح هذه العبارات واضحة البينة حتى لا تلتبس عليك الأمور فقال الحافظ أبو معين أصدهان في العقيدة المشهورة عنه قال طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة فما اعتقدوه اعتقدناه فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوون على عرشه في سمائه دون أرضه إلى آخر ذلك من نقول طويلة عن السلف هذه بعبارات الزينة الواضحة التي للبس فيها قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن نقل جملة من أقوال الثلث الأمة وعلمائها قال ونقل أقوال الثلث من القرون الثلاثة ومن نقل أقوالهم في إثبات أن الله فوق العرش يقول نقل كلامهم يقول ولا يتكسع له هذا الموضع ولكن نبهنا عليهم قال الله تعالى الأحد الفرد القدير الأزل الطمد البر المهيمن العلي علو طهر وعلو الشان جل عن الأضباب والأعوان كذا له العلو والفوقية على ذه لا كيفية ومع ذا مطلع إليهم علمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية أن يكمل فإنه العلي في ذنوه وهو القريب جل في علوه نكتفل بهذا القدر في سلم